بِشَانَ لَهُ رَحْمَةٌ رَحِيمٌ الحَمْدُ لِلَّهِ سَلَامٌ سَلَامٌ رَسُولُ اللَّهِ أَلَأَنِي أَشْرُفُ عَنْهَا لَا هَبَانٍ الْأَلِفُ هُوَ الْحَارِفُ مَاذَا رَقْمُ الثلاث عشر قال الألف حرف المهمل هو الحرف الثلاث عشر النحرف المعاني العحادية قال حرف مهمل غير عامل غير عامل قال له عشرة أقسام هذا الذي هو من حروف المعاني والالف الذي ليس من حروف المعاني ألف ليست حرف معنى أيضا لها عشرة أقسام اكثر ولكن خلاصة خلاصة الألفات تقريبا وصلها إلى فوق الثلاثين ثلاثين ألف أو وحيالي وحيالي و هاي الا اثنين ثلاثين الفا والا واحدين ثلاثين الفا و للمرادي كتاب اسمه كتاب الالفات المرادي الحسن القاسي المرادي له كتاب اسمه كتاب الالفات خاص بتفصيل انواع الالف انواع الالف قال لا قال حرف المهم له عشرة اقسام الاول ان تكون للانكار تكون للانكار قال نحو اعمراه لمن قال رايت عمرا قال رايت عمرا قال رايت عمرا فانت ماذا تقول له أعمرا. يعني تنكر عليه ان تتوقع انت ان عمرا ماذا ليس, ليس موجودا أو, أو تعتقد أنه مسافر قال كيف سيرى عمر عمر سمر قال رئيس عمرا انت مباشره تنكر عليه تقول أعمرا أعمرا يعني كيف أعمرا هذا ألف الانكار قال ثانيا أن تكون للتذكار ما معنى التذكار تقف على كلمة مفتوحة تمد تعمل هذه الفتحة تصيرها أليف من اجل ماذا من اجل تذكر, ما تذكر ما بعدها ما بعدها رأيت الرجلة رأيت الرجلة أريد يعني ماذا بعدها من كلام أريد تذكر ماذا اقول رأيت الرجلة يعني بقيت امد من اجل اتذكر قال حسان تقول سير نحو رأيت الرجل لا تريد الرجل وقفت لتتذكر ما بعده وما الفرق بين الف الانكار وألف التذكار الف الانكار ياتي بعدها ايش ها السكت وألف التذكار لا ياتي بعدها سكت لماذا لانها في تقدير الوصل الوصل فيها مقدر قال وقد تقدم ذكر هذين المعنيين في الواو. قلنا ذكر هذين المعنيين في الواو. كم؟ قال تكرون في اللغة التي تقدم ذكرها. ما هي اللغة؟ لا تكمل بلاغيث. يعني اذا تكلم بها الاسدي او تكلم بها من الشنعي الطائي الشنعي والطائي نعم تكلم بها قال هذه اللغة الى قال بعضهم هي لغة اسد والنسب الى شنوعه ماذا يقال في النسب اليها شنعي لان واو فاعوده تحذف عند النسب شنوءه يقال شنعي وإلى طيء يقال طائي على غير القياس هذه النسبه ما هي طائي سماعية معي ولا اصلها اصلها ماذا يعني مثل طيوي مثل علوي قال, قال قول الشعر تولى قتال المارقين بنفسه وقد اسلماهم بعيد وحميم هذا عبد الله يعني من شعر عبد الله بن قيس الرقيات الله بن قيس الرقيات نظم شعر الغزل في خمس من النساء كل منها اسمها رقيه الله بن قيس الرقيعات هم شعرا شغل رزن قال قد أسلماه مبعده حميم المبعد البعيد الغريب والحميم القريب وقد اسلماه قال اسلماه ولم يقل اسلمهم قال الرابع الالف الرابعه ان تكون كافه اي كافه عن الاضافه كافه عن العمل في المضاف كلافة عن الإضافة عن العمله من أضاف أي عن العمله من قال وهي الألف في بين كقول الشاعر فبين نحن نرقبه وأتانا معلق شكوة وزناد دراعي معلقه شكوة ما هي الشكوى هذه معلقه شكوة ما هي الشكوى؟ وعاء من أدم وعاء من أدم الشاهد ماذا نحن هذا ضمير ابتداء وبين كفه عن الاضافه الى الجمله بعدها الى الجمله بعدها آه، الالف آه، الآن بين اصلا كلمه بين كلمة بين تضاف الى الجمله بعدها تكون بين مضاف والجمله بعدها مضاف اليه وهذه الاضافات في الجمل طيب إذا جاءت الالف في بين بين بالالف كفت هذه كفت بين على الاضافه ويتي بعدها ابتدا خبر فبينا نحن الآن نحن ما هي الضمير ابتداء ضمير مفصل على مطلع قال وقيل ان جمع سبعه في موضع قلب الاضافه للام الاشب والالف اشباع وقد اضيفت في قوله بين تعانقه بين تع بين تعانقه الكماتة وروغه يوما اتيح له جريء سلفع هذا في الوان من جر تعانقه عن نقيه بكسر القاف. وأنا في روايتي من جرة. وقيل إن بين عص بينما في حذفها فحذفها الميم. وكلا وقيل ألف بينها للتنين. وكلاهما قول ضعيف. هذه ماذا يكتب عليها؟ انتقادات. كلاهما قول ضعيف. انتقادات. مثل هذه تجمع الفائض المشابه. نقد الأقوال. فالمرادي عالم مفتهد ذكر بعض الاقوال و يعني ماذا وناقشها لم يكن يسلم بكل ما ينقل لا يذكر القول ناقش فيه الخامس الخامس الخامس ان تكون فصلا بين نون التوكيد ونون الإناث وبعضهم يسميها فارقة والأولى أن تسماه ايش الالف فصل الالف فصل أو فاصلة لأن الالف الفارقة اشتهرت ماذا هي التي تقع بعد واو هي التي تجد بعد واو الجماعة وهذه الالف يوصل بها بين نون النسوة بين نون النسوه من جهة ونون التوكيد المشدد المكسوره من جهه الآن يضربنا، يضربنا هذه نون نسوة. نريد ان نؤكده ان فعل الأمر وجميع أفعال الأمر تؤكد بالاستثناء. الآن يضربنا فعل الأمر وجميع أفعال الأمر تؤكد بالاستثناء. جميع أفعال الأمر لأن التوكيد يقع في المستقبل وفعل الأمر زمنه المستقبل. يعني لا يستثنى منه شيء. طيب اضربنا كيف سندخل نون التوكيد بجانب نون النسوة نون النسوة مفتوح ونون التوكيد بنونين كيف نفعل نأتي بألف فاصلة اضربنا ني فالعوف الذي قبل الالف النون ونون الإناث والذي بعد ال والمكسورة بعد ال والمشدد المكسورة بعد العلف نون التوكيد، اضرب ناني، اسعي ناني، اطبخ ناني، من هذا؟ قال الخامس ان تكون فصلا بين نون التوكيد ونون الإناث، في نحو اضرب ناني يعني سوتو. السادس ان تكون للندبة نحو وزيدا وزيدا. والندبة نداء, نداء المتفجع عليه مثل وزيداه أو نداء المتوجع منه في قول النبي صلى الله عليه وسلم قول عائشه رضي الله عنها ورأساه فاجابها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إيسبل أنا ورأساه أنك لا هم مصاب بماذا يعني بشيء من الصداع وأهلا الراس رأس الحمى قال اساء ان تكون للندبه نحو زيداه ومن اللا يمثل لها ايضا بماذا رب اعتصم انطلق يعني ماذا وحرق الباه وحرق الباه مما قلبه شبم بيت المتنبي وهو تمثيل الاستشهاد وحرق الباه مما قلبه شبم وانا بقسمي وحالي عنده سقم قال السابع ان تكون لاستغاثه قول الشاعر يا يزيد لامل نيل عز وغنى بعد فاقه وهواني وهواني الشاهد يا يزيد استغاثه لامل نيل عز قال الثامن ان تكون للتعجب كقول الشاعر يا عجبا لهذه الفليقة هل تذهبن القوبه الريقة؟ يعني هذه القوباء تقشع في الجلد يعني مثل ما يسمى الحالة اليوم ويعالج بالريق يعني بثور بثور تظهر على الجلد وتعالج بالريق فأتى الشاعر يعني استغرب قل يعني يعني جعلتهم علاج الجلد يعني من اللعاب فقال هذا البيت يا عقبا لهذه الفليقه هل تذهبن القوبه الريقه ها هذا, هذا يقع هذا يقع اللعاب يصير, يصير على سبحان الله هل قواف نعم, الجواب نعم الله نستعلم ثلاث مره أمش في طريق وأنشت هذا البيت قدرا يعني طلع في إيهني فأنشته فقامني قامني ولد يعني مع عمر سنه قال لا لا لا يمكن فإنها الصغرات من صغر سنة يعني صغر سنة فهم البيت أنه معناه ستنكار يعني <تصفيق> معناه عقل هذا شيء عقيم يا أخوة. هذه الأشعار الله المستعان وذات مره أمشي أمشي في منطقة من أرض الضالع وأنا أمشي وكنت درس الإخوة في فعرضت لي الجملة الذي يبنى عليها علم العروض كامل علم العرض كامل يبنى على جبل واحده اذا فهمت يعتبر فهم علم العرض كامل لم ارى على ظهر جبل سمكتان انا ارددها امشي يوقفني رجل شيبة كبير السن لا تبيضه قال ابني ستحصل سمكه فقبل الشعيب يشير لي الى جبل الله الاسلام احيانا انت تقول شيء وغيرك ماذا يفهم على كل اللي في السرب والله المستعان قلت له يا والد انا ما اقصد هذا هذه عباره انا ارددها من اجل اني ادرس في علم العروض فقعت العباره يعني عفوا على لساني كررتها انا ماشي الطريق الله <تصفيق> المستعان انا هاتي مثل هذا قال لي ابن ابني استاذ صالح تصدق صالح قال لي على ظهري جمل سمكه تجمع علم العروض كامل يعني جمله يبنى عليها علم العروض باسره على هذه الجمله فاهمين كلام والله مسعد قال افتاس عندكم بدلا من نوت التوكيد الخفيفه هذا عند الوقف عند الوقف قال نحن لنسعى عند الوقف او عند الوصل بنية الوقف الان لنسعم بالنصية هنا ماذا هل هنا وقف او وصل بنية الوقف وصل بنيه الوقف لنسعى قال العاشر ان تكون بدلا من تنوين المنصوب نحو رايت زيداء بدلاً من تنوين المنصوب عند الوقف ايضا هذا عند الوقف قال وما سوى هذه وما سوى هذه الاقسام فليس بحرف معنى فليس بحرف معنى قال كألف التانيث ألف التانيث وهذه ضابطها ان يكون إيش قبلها ماذا؟ ثلاثة،, ثلاثة أصول فأكثر وهي ليست من أحراف المعاني وألف الإطلاق هذه باذا؟ ألف الإطلاق تلحق القوافل المقيده تلحق القافل المقيده قاتم الأعواء الأعماق خاول مخترق وألف الإلحاق ألف الإلحاق هذه للموازنة مثلا كلمه علبه ما فيها همزه علبه مثل غضبى ما فيها همزه مثل سكراء اردنا ان نجعل علبه على وزن قرطاس ماذا نفعل نزيد الف نزيد الف من اجل الموازنه فماذا نقول فيها علباء علباء على وزن ايش علباء قرطاس يعني يقعلها وهذه ألف الالحاق ألف تزاد لا لغرض معنوي وإنما موازنة كلمة بأخرى يعني بحيث أن هذه الكلمة تصبح موازنة لكلمة أخرى أي مشتركة معها في الوزن هذا هو الموازنة زياده لاجل الموازنه فقط لاجل الموازنه اللفظيه و العشر ان تكون بدأ من تنوير المنصور نحو رائحه زي داء ما سوى هذه الاقسام فليس بحرف معنى كالف التانيث والف الحاق والف التثنيه الف التثنيه ضمير ضمير قال وألف, والف التكسير هذا في الصرف هذا حرف مبنى حرف مبنى الا التكسير يكون في مفاعل او ماذا او مفاعيل قال السادس الالف الفاصله بين الهمزتين أنت انت ام ام سالمي هذا البهل ذي الرمه تمامه ايا ظبيه الوعساء بين جلاجل وبين النقى اانت ام ام سالمي اانت ام عم سالمي قالوا الوعساء الرملاء جلق للنقى موضعان والبيت المراد به ماذا التشبيه كما قال الاخر وعيناك عيناها وقيدك قيدها ولكن عظم الساق منك دقيق ويريد تشبيه العيون بالعيون في الضبية فقط والا ففارق جدا ماذا في العين او في العنق فقط وجه التشبيه في المرأة والضبيه فقط وهو من أشعار الغزل أشعار الغزل أشعار الغزل أشعار, الغزل. أشعار شغب كثير في النحو والصرف بلاغة قال السابع وألف الإشباع وألف الإشباع في قوله ألف الإشباع يعني الاشباع المقصود به الاشباع يعني زياده حرف قبل اخر الكلمه وليس ليس الاشباع الذي هو ماذا الذي هو شائع منتشر اشباع ضمه الميم اشباع ضمه ميم الجمع حتى يتولد منها واو ليس هذا قال في قوله اقول اذ خرت على الكالي اخوذ اقول خرت على الكلكالي الكلكالي زاد عيش الف قبل الاخر واصله ماذا الكلكل صلو الكلكل والكلكل هو ماذا الصدر الا ايها الليل الطويل الانجلي ها فقلت له لما تمطى بصلبه يعني الليل وأردث أعجازا وناء بك الكلي ألا ايها الليل الطويل ألانجلي بصبح وما الإصواح منك بامثلي قال لهم القيس يعني ماذا متمنيا ذهاب الليل آله هموم هقمت عليه هقمت عليه قال ماذا الألانجلي طيب الشاهد ماذا ان الكلكل معنى الصدر وزاد فيها الالف الكلكال بدل ما هي الكلكل قال فيها الكلكال مثل ما زاد مثل مثل الف الاشباع مثل واو الاشباع اللي تقدمت معنا ماذا امسي واو الاشباع يعني يعني زياده حرف قبل الاخر مناسب لحركة ما قبل الاخر زيادة حرف مد يناسب حركات ما قبل الآخر ما هي الذي مر معنا أمس الواو لأنه قال بدل فإنظروا ماذا قال فإنظور هنا قال الكلكل ماذا قال الكلكال أثبِي ألف قال وال ألف الزائد في الوقف بيان الحركة بيان الحركة قال وذلك ألف أنا على مذهب البصري على مذهب البصريين نهم الله الالف في أنا مزيده هذا الثامن طيب وله الاشعار السابع وله الفاصله بين الهمزهين السادس قال التاسع والالف المزيده في اخر المبهمات اذا صغرت ما معنى المبهمات المبهم في اللغه العربيه آه اسم الاشاره ليس الموصول شهره مشهور من المبهمات اثنان اسم الاشاره و قال في اخر المفهومات اذا صغرت عوضا عن ضم اولها نحو ذا و ذي و لدي ذي و لدي صارت ماذا مفتوحة الاول فاتي بالالف عوضا عن ماذا عن ضم اولها قال العاشر والالف الذي تلحق من في الاستثبات من في الاستثبات يعني ما معنى الاستثبات تحكي قول المخاطب من اجل التأكد من اجل التاكد احيانا قد تاتي بمن من الذي هي استثهاميه قد تجعل لها واو نون اله نون من اجل الاستفهام تقول الشاعر اتاني الجن قلت منون انتم فقال الجن قلت اعلموا ظلامة سأهد عيش من هو سيقول عيش يعني من أنتم لكن أراد, أراد حكاية الله فقال عيش قال منون منون أنتم فقال جاء الزيدان زيدان أنا مباشرة أحكي لفظة أقول منان منان يعني من هما أنا أحكي لفظة على استعجال مباشرة أسمح الحكاية إنسان ماذا قال لي فلي مررت برجل اقول برجلي ازيد الاهياء اثبياء الي من هذه حكايه مباشره يقول رأيت زيداء رأيت زيداء او رايت رجلا اقول منى يعني الالف الذي في رجلا جعلها في من منى يعني من الذي رايته اي اذا احكي لفظك واستفهم استثبت مباشره هذا قال و لا اله تلحق من في الاستثبات حال النصب حال النصب يعني ياتي الف من اجل هذا كراه هنا والا تاتي في حال الرفع ماذا ياتي في حال الرفع جاء رجل أقول منو أتبوه واو منو يعني مباشره اريد استثبت و تاكد مباشره و رجلا ماذا اقول منى قال المخاطب يقول لهم أرتب برجل أقول مني باشر بلي يعني أستفهم على اللفظ على الحركة الذي أتى بها من المخاطب لي أتي بحركة وأنا أستفهمه بعدها مباشر هذا هو قال والعليه لا يلحق من في الاستثبات حال النصب نحو من لمن قال رأيت رجلا فهذه الأقسام العشره لا يريد أن يعد منها شيء في حروف المعاني وفي بعض الأقسام المتقدمة قبل هذا هذه نظر هذه نظر طيب هذا من في الاستثبات هذا باب يسمى أيش باب الحكاية باب الحكاية كثير هو سهل جدا هذا الذي يركز عليه الذي يركز على هذا الباب باب الحكايات سهل جدا لكن بارك الله يعني لعدم الكلام به ولكون التحدث به غريب تجد هذا الباب أصعب باب في الالفيه عند من يدرس الالفيه حتى أن الدكاتره في الجامعات والمعاهد وكذا يقعلون الاختبار من ماذا؟ إذا كان باب الحكاية مقرر دراسي أغلب ما يجعلون الأسئلة من أي باب من باب الحكاية من اجل يسقط الا يعني من لم يذاكر هذا الباب يسقط الامتحان وهو سهل جدا سهل جدا عايز تركز على اللفظ الذي به المخاطب وتأتي بمثله اقول جاء زيدان يقول فلان جاء جاء رجلان انا ايش اقول منان طيب اقول جاء يعني اذا قال القائمون انا ماذا اقول منون اقول مثلا يقول جاءت القائمات اقول ايش منات مباشره اخذ اللهم ادخل من وحاكي لفظهم مباشره تمام الحكايه اذا قال رأيت رجلا ماذا اقول منا ألف الالف موجوده في ال... وإذا قال جاء رجل ايش اقول منو تبي هو لان اللفظ لفظ المخاطب اللي يخاطبني في تاخره ضمه وإذا كان في اخرك اسا قل قال مرتب ماذا اقول مني؟ باشر احكي له على حسب اللفظ الذي ياتي به المخاطب انت تجيبه سهل جدا مني يعني يعني بعلى اجيبني يعني استثبات عاد يقول لي مثلا عبد الفتاح عاد يقول لي سليمان عاد تقول لي ابو محمد سعيد انت تجيبني انا استثبت منك وانت تجاع تجيب عني اقول مرتب رجل مني سعيد ام باشر اثبتك بالعباره يعني ما أقعلك أنت تحكي لفظي أيش تريد من الحكاية حكاية لفظي تريد الاستثبات تريد كلام سريع ما تريد تتمهل أنا أقول مني وانت تفكر فيها كذا هذا ما في تفكر في الاستثبات مباشرة تقول لي فلان، هذا حسب الله اذا قال جاء رجل اشيء اخره ضمه اجعله يناسب الضمه منو قل لي فيصل سعيدا قاسما بشرا لا تاخرنا اقول رأيت رجلا انت قلت رأيت رجلا اقول منى قل سعيدا محمدا قاسما بشرا لا تاخره يقول رأيت رجلين قل منان باشرة لا تأخر الجواب لا تأخر الجواب أسألي العرب وهو باب جميل أن تركز على لفظ المخاطب وارجع له أرجع لفظ مباشرة لا تأخر لا تأخر ابدا وباب الحكاية باب سهل جدا إلا أن عدم كلام الناس به عدم بين الناس. يعني جعله ماذا من الاشياء أيش؟ النادره نحتاج الى شيء من التركيز قالوا في بعضها وفي بعض الاقسام تقدم قبل هذه نظر قال تنبيه تنبيه قال تنبيه تنبيه لغةنا الإيقاظ صلاحنا الإعلام بفائدة جديدة مقصود به هنا الإعلام بفائدة جديدة كم لو تعرف الصلاحيه خلاها قال إنما أخرت الالف إلى هذا الموضع لأن في ترتيب الحروف على الأسلوب المألوف بين الواو واليا الالف أين ترتيبها بين الالف واليا لأنك لما تعد الحروف ألف باء تاء ثاء ج جي يعني قيم حاء خاء ماذا تقول واو لا يا واو لا يا بعضهم هذا يقول لملف خطأ خطأ لملف لا يعني من أجل أن تقبل علف أما الحرف الذي موجود في أول الحروف القائمة ما هو ألف المقصود بها الهمزة يعني ألف باء العلف الأول الذي في اول الحروف مقصد بها الهمزة وهذا الاخير واو لا يا واو لا يا اسم نقصد به الف لا الالف المعروف الالف المديه واما الاول المقصود به ايش الف الهمزه لان الحروف على الصحيح كما قرره الخليل كم 27 والان إنما أخرت الالف الى هذا الموضع لان مرادفه ترتيب الحروف على الاسلوب المألوف بين الواو والياء وذلك قولهم في آ يعني ألف با ثاء يعني نقاط إكمال واو لا يا قال ابن جني لا يقال لم ألف لا يقال لم ألف إنما بعض الفقهاء ما يفهم أصلا درس الأولاد لم ألف قد قال ألف في البداية قال ألف با كيف يعيد لم ألف أن المقصود يعني أن يستفهم ال تفهيم المتعلم ان هناك الف الف مديه لا وماذا اقراها آه لم هلس قال, قال قال قال ابن جني لا يقال لم الف انما يقال لا بلا من مفتوحه والف لينه تليها تليها تضعها والمراد هنا الف لينة لأن اللام قد لان اللام قد تقدمت فلما قصدوا النطق بالالف وهي ساكنة لا يمكن الابتداء بها توصلوا إلى النطق بها بإدخال اللام عليها هذا تعليل فين قيل هذا متى يقولها المرادي أسلوب فين قيل إشكال وجوابه هذا تحت فائدة ماذا؟ إشكالات وجوابها كنت تقعله في الفوائد المتشابهة فوائد المتشابهة في دفترك اشكال وشبابه قال فان قيل ولم خصه اللام بهذا دون غيرها يعني بدل ما يقول واو لا يا لماذا ما قال ما والا ساء قالوا لا يعني الالف توصى يعني الالف يتوصل بها الى من الى نطق لام التعريف قالوا واللام هذه نتوصل بها لنطق نطق الالف من باب المعادله باب المعادله نقول هذه نتوصل بها لهذه وهذه نتوصل بها لهذه مثل المقاصصه يعني جعلنا هذه وصله في مكان جعلنا الالف وصل لللام في الالف تعريفيه وهنا نجعل ايش نجعل اللام وصل للالف من باب القصاص من باب القصاص والقضاء بين الحرفين سماه عادلة قال فين قيل ولما خصت اللام بهذا دون غيرها الحروف كثير قال في الجواب ان العرب لما توصلوا بعلف الوصل الى اللام الساكنه الرجل اللام الساكنه ما هي على التعريف على التعريف قال توصلوا الى الالف الساكنه باللام مقاصه ما معنى مقاصه معادله لفظيه معادله لفظيه فين قلت هذا ما هو إشكال وجوابه اشكال آخر وجوابه فين قلت قد ذكرت الألف أول الحروف على ذكر أول الحروف أنت أول ما تأ ما تقرأ الحروف ماذا تقول ألف باء طيب ما هي الالف الأولى ألف الأولى قلنا ألف عيش ألف الهمزة الذي يرمز إلى الهمزة ذلك تكتب عليها قطعة راسعين قال فإن قلت قد ذكرت العلي قد ذكرت العلي أول الحروف قلت المراد بالعليه المذكورة أول الحروف الهمزة نص على ذلك العئمة وذلك متعين لماذا متعين لعل يلزم تكرار حرف وإهمال حرف كيف نكرر عليه مرتين ونهمل الهمزة قال ما تأت قال لعل يلزم تكرار حرف وإهمال حرف هذا تعليل لانه اذا جعلت الالف المبدوع بها عباره عن الحرف الهاوي لزم تكرارها ما هو الحرف الهاوي الحرف لان الالف ما هو مخرجها الجوف الهاوي يعني الذي يخرج من هواء الجوف هذا هو الهاوي سبحان الله تعبيرات العلماء إذا لم تفهم تصبح مشكله قال عبارة عن الحرف الهاوي لزم تكرارها لأنها مذكورة بعد اللام كما تقدم لا واو لا يا ولزم إهمال ذكر الهمزة لزم إهمال ذكر الهمزة وهذا لا ينبغي قال أبو عبيد من هو أبو عبيد هذا؟ صاحب الغريب المصنف الذي نقل منه من, من الذي افاد منه؟ الإمام أحمد قال كدت أن أحفظه. إمام أحمد قال كدت أن أحفظه. هذا الغريب المصنف. قال وهو القاسم ابن سلام صاحب الغريب المصنف توفي سنة 224 هجرية. حاشيه واحد. قال أبو عبيد على الف عند العرب ألف ألفان. الألف عند العرب ألفان. قال ألف مهموزة وهي الهمزة. وإنما جعل صورتها الفا لانها لا تقوم بنفسها الالف يعني الهمزه لا تقوم بنفسها اصلا الا ترى انها تنقلب واو في الرفع ما معنى تنقلب واو في الرفع ترسم على واو اذا كانت مضمومه وفي الفتحه الفا ما معنى في الفتحه الفا هذا كلام ابي عبيد في عام كم في عام 224 هجرية كلام يعني قوي. قالوا في الفتح ألفان. ماذا يقصد الفتح ألفان؟ أي ترسم على ألف في حال عيش فتحها. قالوا في الكسر ياءن. ما معنى في الكسر ياءن؟ ترسم على نبره إذا كانت مكسورة. تكتب هذا في الرسم. تكتب هذا في عيش في الرسم. بعد ياءن تكتب هذا في الرسم. قال والالف الاخرى التي هي تكون مع اللام والالف الاخرى التي تكون مع اللام في الحروف المعجمه حروف المعجم يعني حروف المعجم قالوا الحروف المعجمه اي حروف ايش حروف المعجم ليس معنى المعجمه هنا ايش المنقوطه لا الالف من عين فيها نقطه الالف ما المقصود بالمعجمه هنا حروف المعجم مقصود بالحروف المعجم هي حروف المعجم لكن تعرفون كلام أبي عبيد في ذكر العصر كلام قوي إذن فهمتم الآن ما معنى حروف المعجم معناها حروف ايش؟ المعجم ليس على ما يفهم اليوم ماذا يفهم الناس اليوم؟ المعجم ما هو الحرف المعجم؟ المنقوط عليه نقطة ليس مقصن هذا هذا الصلاح المتقدمين هذا قبل مئتين وأربعة وعشرين هجرية في ذاك الزمن قال ألا هي, هي التي تكون مع اللام في الحروف المعجمة واو لا يا واو لا يا هذا المقصود قال وهي ساكنة لا ألف في الكلام غير هاتين لا الف في الكلام غير هاتين ما معنى لا الف في الكلام غير هاتين لا الف في الكلام أي حروف المباني حروف المباني ليس فيها الف غير هاتين يعني في الكلام ما المقصود بالكلام هنا أي مكونات الكلام من حروف المعاني ما معنى الكلام هنا مكونات الكلام من حروف المعاني كلام أبي عماد يحتاج أن تفك العبارة تعلق عليها يعني في الك قال لا ألف في الكلام غير هاتين ما معنى لا ألف في الكلام غير هاتين لا ألف في الكلام ايش من من حروف المباني لا ألف في الكلام يعني في تكوين الكلام لا ألف في تكوين الكلام وبناء الكلام من حروف المعاني غير هاتين المباني عفوا ليس المعاني المباني معاني سبق لسان المباني معاني سبق لسان حروف المباني قال, قال المرادي وقد بسطت الكلام من هو الذي قال هنا وقد بسطت ما معنى البسيط الواسع وما معنى بسطت وسعت الان عند الناس ربما مفهوم ضيق يطلقون كلمه البسيط ويريدون بها ايش الأمر السهل أو الأمر القليل خطأ البسيط معناها الواسع والبحر البسيط لماذا سمي البحر البسيط من أبحر الشعب لسعته سعته بحر واسع مهر واسع يدخل فيه المعاني البسيطة الواسع والبسيطة هي الأرض ما مع البسيطة الارض الواسعه سماها البسيطه الارض الواسعه قال وقد بسطت الكلام ما معنى بسطت الكلام وسعته اطلته قال وقد بسطت الكلام على هذا على الالف واقسام الالف واحكام الالف في وريقات مفردة ما عنوانها مس من كتاب المراد في الالف في الالفات شوهم كتاب العليفات شوهم كتاب العليفات قالوا هذا موضوع اختصار هذا موضوع اختصار لماذا كتب الجنداني ويقول موضوع اختصار موضوع يريد يجمع فيه حروف المعاني مع أهم ما يتعلق بها مع أهم ما يتعلق بها لا يريد المناقشة أن من جميع الجهات وإنما يريد حصر حروف المعاني كل ما حكم عليه العلماء أنه من الحروف المعاني يريد ماذا أن يذكره كم فاته احرف لم يذكرها حكم العلامه بحرفيه يا لم يذكرها هذه هذا سؤال الى الدرس الذي فات كل اخ حضره ما هي الاحرف الذي فاتت صاحب الجنداني فلم يحسبها ولم يعدها هنا لم يذكرها طيب ان شاء الله اللهم نزعكم الله خيرا وان شاء الله يعني الدرس القادم في السبت نتفاهم حول الاحرف الذي فاتت المرادي مع ان المرادي يعتبر مستوفي الموضوع يعني شيء قليل جدا ومختلف فيه يعني ما ذكروا إن ما هو من الشيء المختلف فيه والراجع فعليته أو اسميه.